السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله بركاته و على و بركاته لا على الكرام. الشرف الكرام. من البيت اسماعيل. و نعم بناء الكعبه الكعبة بعد إبراهيم عليه السلام مم. لأنه قد جاءت كما قلنا قبل ما بعث جاءت سيول ويعني أزالت الكعبة حصل فيها ما حصل من التصدع. عليكم السلام عليكم السلام القد نقل النبي صلى الله الحجارة معه يعني جاهبه وأمي. يعني عليكم السلام تبارك عليكم سلام تلام. ولدنا عمر خمسة سنة. يعني قبل ما بعد خمس سنوات كان ينقل معه الحجارة حتى أمره العباس أن يحملها كانت حر شديدا. أمره أن يضع أن يضع عزاره على كتفه حتى يتحمل الحمل. عليكم السلام، تبارك. ذكر محمد بن يسار في السيرة لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وثلاثين سنة. عليكم السلام، تبارك. قريش لبنيان الكعبة وكانوا يهمنا بذلك يسقفوها ويذهبون هدمها. لما صارت بهم النفقة لذلك أخرجوا ستة أزرق من الكعبة في الحجر وأراد رفع رفعها وتسقيفها ذلك أنه نفلا سرقوا كنز الكعبة وكان كان يكون في بيقاري في بئر في في جوف الكعبه وكان الذي وجد انس الذي وجد عنده الكنز ابن مليح من عمرو بن وجدوا الكنز عنده فقطع يده ووضعوه عند دويك وكان البحر قد رمى بسفينتين إلى جد رجل من تجار, من تجار الروم فتحطمت فاخذوا خشبها فأعدوه التسقي فيها وكان بمكة رجل في أنفسهم بعض ما يصلحها ووجدوا حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تسقي لها كل تتشدق على الجدار، مما يهابونه كانوا كان لا يدن منها أحد إلا إلا فتحت فها وخرج منها صوت فكانوا يهابونها، تتشدق على جدار الكعبة كما كانت تصنع بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب أبيها فقال قش إن نرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا عندنا أعامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحياة فأرادوا علو سقف الكعبة وفتحوها وما أصنى مقارة عائشة لما هو مرفوع قالوا لأن النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد قومك أن يدخل... لا يدخل فيها إلا من أراده وقال لولا قال لولا أن قومك حدثوا عنهم بكوفة لهدمت الكعبة ولم يتوها على يعني تقاسرت بهم النفقة فلم يبنوها جميعا على قوائم إبراهيم قال وأجعلت لها بابين الصوت فيه شيء وأجعلت لها بابين بعدما باب يدخلون الناس وعندما يخرجون بالتالي من عندكم النت جيد مش ليس ليس النت جيد فلما اجمع امره في هدمها السلام قام بن عمرو بن بن عم أبن عبد بن, بن حجرا من يده حتى رجع لموضعه فقال معشر قريش لا تدخلوا في, بنيان في بنياننا من كسركم إلا طيبا شفت قصارت من نفق لا يدخل فيها مار بغي ولا بيع ربا ولا مضمت أحد من الناس قال ابن أصحق والناس ينتحلون هذا الكلام للوليد من المغيرة ابن عبدالله بن عبد عمر ابن مخزوم عليكم السلام وبركاته كان منك وقال ثم إن قريش تجزأت لكنك ظهرا أيضا لم تأتي تجزأت الكعبة فكان شق الباب لبني عبد المناف وظهر وكان ما بين الركن الأسود وركن الاماني لبني مخزوم لأنهم تعلمون الشرف لهم في ذلك وقضاء من قريش انضموا إليه وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم لبني عبد الدار لبني أسد لبني عبد العبد قصي لبني عدي لبني كعب بن رؤي هو الحطير فيه ستة أزرع رد الله الله عفاك احسى الله عليك ثم الناس أهابوا وارقوا منه فقالوا أيدي المغير تعبت قلوبهم وارتعشت أيديهم كيف يهدمون الكعبة فقال المغير ابن شعبه وأكبرهم أنا أفعل ذلك فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول اللهم ألم ترع اللهم إنا لا نريد إلا الخير ثم هدم هدم من حيث الرقنين فتربص الناس في تلك الليلة وقال ننظر فإن أصيب لن نهدم منها شيئا ولم يصيب شيء فقد رضي الله عما صنعنا فأصبح رؤي من ليات غاديا على عمله في هدمه وهدم الناس معه حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس أساس إبراهيم عليه السلام أفضوا إلى حجارة حجارة خضر كالأسناء أخذ بعضها بعضا فقال فحددني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش من كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أيضا أحدها أو أحدهما, أحدهما فلما مكة بأسرها فانتهوا عن ذلك يعني أساس إبراهيم لما راضها وارتجفت فعلم أن الأمر جلل فلم يفعلوا ذلك، لكن عندما دمها ما المريدة ال ال ال المغيرة لبناء بنائها ويرد يردد ما عرضنا إلا الخير، وحدث بينهم في مسألة الحجر الأسود، فجاءت قريش دمعت الحجارة بنائها كل قبيلة. على حدة ثم بنوها حتى بلغ البنيان ثم ماذا أفعل النت قوي ليس ضعيف طيب كيف عندكم, النت؟ كيف عندكم النت في الفيس عشان لو هذا نغير كيف النت عندكم عليكم في الفيس كيف النت كيف النت عندكم وكيف الصوت اريد إجابة من الاخوه في الفيس الله يرضى عنكم حتى نعلم المساله عندنا ام عندكم صوتش به انا عندي باشتراك ممتاز اشتريت رقاقه وحاجات جيد اذا عندكم حدثوا او فعلوا شيء اخر ثم إن القواني كل قبيلة تجمع الحجرة ثم بنوها التعبال غرب جيان موضع الركن اللي هو الحجر الأسود فاختصموا عندكم عندكم فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون أخرى طيب ماشي, ماشي لا جيد. إن شاء الله استقر الآن جيد لذلك الله خير ممتاز فاختصم اختصمت كل قبيلة تريد أن ترفعوا إلى موضع عيدون الأخرى حتى تحاوروا وتخالفوا أعدوا للقتال فقال بنو عبد الدار جفنة مملوء دما ثم تعقدوا هم وبان عدي ابن كعب بن رؤي على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة ومع ذلك حاضر حاضر إن شاء الله الآن يكون جيد إن شاء الله يكون جيد الآن نعم وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم فتكت جفنة فسموا لعقة الدم فمكثت قريش على ذلك أربع الآلية أو خمسا ثم أنهم اجتمعوا في المسجد فتشعروا وتناصفوا فزعم بعض أهل الرواية أن أمية بن المغيرة وكان عبد الله بن عمر بن مخزوم وكان عن أذن أسن قريش كلهم قال أم عشر قرش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا فكان أول داخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف كرامة الله للنبيين صلى الله عليه وسلم نعم فقال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم هل هم إلي سوبا وانظر كيف, كيف الصادق الأمين قد يعني حل العقد عنده في هذا الباب قال عليكم, عليكم بثوب به فأخذ الركم يعني حجر أسف فوضعه فيه بيده ثم قال لتأخذ كل قبيلة ناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده الله أكبر الله أكبر صلى الله عليه وسلم ثم بنى عليه يعني إذا جعل, جعل الله لنبينا النصيب الأوفر والحظ الأعظم في قلبنا أيضا ثم بنى عليه وكان قريش تسمى رسول الله وسلم قبل أنزل أن الوحي الأمين فلما فرغوا من البنيان وبنوا وبنوها على ما أرادوا قال زبايد بن عبد المطلب في كان من أمر الحقيقة التي كانت قريش تهب بنيان الكعبة قال عجب تلمات صورة العقاب إلى هي لها التراب إلى آخر الأبيات التي تكلم عنها فيما أن الله جعل نزعها بيستطيعوا البناء نعم وأيضا توارد البناء على على الكعبة لأنها تهدمت الكعبة أيضا يعني في ففبنىها فبنوها وكما قلت أن النبي قال لها إن إن النفقة قال العايش النفقة بقومك تقصرت النفقة بقومك فأخرج ستة أزرع من الحطيم هناك بناء آخر للكعبة وهو ما حدث ابن الزبيس أنه لما قال لعيشة لولا لأن قومك حديث بكفر لهدمت الكعبة لبنيت على قائم إبراهيم فهدمها وبناها على قائم إبراهيم على ما كان يعلم الحديث عيشة رضي الله عنها وأرضاها ولما جاء الحجاج عليه من الله ما يستحق فإنه ضرب الكعبة بالمنجنيق ثم لما قتل نزوير علقه وصلبه عليه من الله ما استحق خرج عليه وقتله ثم هدم الكعبة ابنه ابن رون ابن وبناها على ما كانت عليه فلما بلغ حديث عيشة قال قال ليتني بقى بقيت على بنائها عبد الله الزبير فأراد أن يهدمها ويجعلها على قائم إبراهيم قال مالك أو غيره قال له يا يا أمير المؤمنين لا تجعل بيت الله لعبة بين أيدي الملوك بين يد الملوك فترك على ما هو عليه والله حكيم عليم في آخر الزمان تهد تهدم الكعبة ولا تبنى في آخر الزمان تهدم الكعبة ولا تبنى ففي صلاحيين عن بهارات رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو سويقتين من الحبشة يخرب الكعبة ذو سويقتين من الحبشة ابن عباس قال كأني به أسود أفحج يقلاه حجرا حجرا, حجرا وهذا لن يحج بعد ذلك ويسرع على كتاب الله جل فيلا ثم تقوم الساعة. رواه الإمام في عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبة ذو السرقتين من الحبشة ويسلب أحليتها ويجردها من كسوت من كسوتِها ولَكَانِي أنظر إليه وصِيلَ وصِيلَ وفِي يضرب عليها بمسحاته ومعولهِ وهذا كله في آخر الزمان وإنما يكون ذلك بعد خروج أدوج مادوج لأن النبي قال لا يحجنا البيت ولا يعتمرنا بعد خروج أدوج مادوج ودعاء إبراهيم عندما خربنا اجعلنا مسلمين وجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم احسن الله اليه ففي قوله وجعلنا مسلمين اجعلنا مستسلمين لامرك خاضعين لطاعتك لا نشرك بك احدا انت الواحد الأحد. وقال قل في دعاء ابراهيم يا سامع اجعلنا مسلمين قال, قال الله قد فعلت. ومن ذريتنا امه مسلمة قال الله قد فعلت هذا عليه السلام و اسماعيل كما قال الله تعالى عن عباده المؤمنين والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما لذلك لما قال الله تعالى ان يجعلك للناس إماما قال من ذريتي قال أن اعادي الظالمين وهو يقول أيضا واجنبني وبني أن نعبد الاصنام ودعا الولد الصالح أعظم ما يعده المر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قد عملوا الى من ثلاث صدق جريع علم منتفع به وولد صالح يدعو له قال وجعلنا مسلمين لك من ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وهذا الحج قال برِيم وأعينه على سكنه فاتوجب لي فأتأبى البيت فقال أرفع القاعدة فرفع القاعدة وأتم ثم أخذ بيده فخرج وفانطلق به إلى الصفة قال هذا من شعائر الله ثم انطلق به إلى المرواء وهذا من شعائر الله جل في علاه من شعائر الله ثم انطلق به إلى المرواء فقال وهذا من شعائر الله ثم انطلق به نحو منا فلما كان من العقبة إبليس قائل من عند الشجرة فقال كبر ورمي كبر فكبر ورما ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له كبر وارمه كبر فكبر ورمى فذهب الخبيث إبليس وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج أو يدخل في الحج شيئا فلم يستطع فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام فقال هذا المشعر الحرام فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات قال قد عرفت ما أريتك قالها ثلاثا قال نعم بعدها قال ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يطلع عليهم آيتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه افتدائه دعوة إبراهيم ورأت أم هذه الرؤيا ورأت أمي أنه خرج منها نور وضاءت له قصور الشام فهو دعوة إبراهيم وبشارة عيسى عليه السلام عندما قال إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومشارة برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ورؤية أم ثلاثة دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤية الأم بما, بما, بما تحمل وكل ذلك تقطيع وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة الاستقرار ديني ونبواتي ببلاد, ببلاد الشام الله مرفعنا هذا التغيير الأرعى عن الكافر ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل ابن دمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها ولهذا جاء في الصحيحين لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وهذا تفسير لرؤية أمه قال وفي الدواء قال ويعلمهم الكتاب والحكمة هذه конце يالح أن الأمة مرهونة في رفعتها وقو وقوتها ونجاتها بالعلم مرهونة بالعلم لذلك قال ويعلمهم الكتاب والحكمة والكتاب هو القرآن والحكمة على ما قال الإمام الشافعي أجمع العلماء على أن الحكمة هي السنة أن الحكمة هي السنة وقيل يعلمه الكتاب هو كتاب الله تعالى الفهم ودقه الفهم وعمق النظر ووضع الشيء في موضعه وهذا كله ايضا لا يخالف لا يخالف لان الحكمه تكون بالسنه وبالسنه يكون البيان وبالبيان تكون تكون الحكمه وضع الشيء في موضعه قال ويزكيهم يعني يزكي انفسهم وقلوبهم انك انت العزيز الحكيم يعني العزيز عزف غلب عزف انتصر عزف قهر عزف هذا لا يغربه ولا يعجزه شيء في السماوات ولا, ولا في الأرض وهو الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه وهو الحكيم هنا لأنهم قالوا لولا أنزل هذا القرآن على على رجل من القريتين عظيم وقال أهم يقسمونه ربك وقد قال الله تعالى الله يصطفي من الملئكة رسلا ومن الناس ولما قال أهل الإجرام لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسول الله قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته لذلك جعل الله الرسالة في إبراهيم عليه السلام وفي إسماعيل وفي محمد صلى الله عليه وسلم الفوائد المصمدة شرف البنى لله جل في علاه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطا بنى الله له مثله في الجنة الجرأة على مقدسات الإسلام تستجلب عقاب الله او عقاب الجبار الجرأة على مقدسات الإسلام تستجلب عقاب الجبار أنت ترى كيف المغرب من شعبة ومكة كانت ترتعب من أن تنقل حجارة من حجارة البيت مع تهدم وهي تريد أن تعيد بنائه أرادة الخير فكان ابتدأ بالمعول خائفا مرتجفا وقال والله اللهم إنا لم, لم نرد إلا خير لما جاء أبرها اللي هدم البيت قال الله تعالى ان توجب فعل ربك باصحاب الفيل انما يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترنيهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول